والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على ذقنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله Wielu z nich <todic>